فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم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 إلا الذين عهت من المشركين ملّم ينقصكم شيئا ولم يُظاهِر عليكم أحد ولم يُظاهِر عليكم أحد فأتى عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحرم يروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأكواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ تَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ إِنَّ لَهُمْ لَأَيْمَانًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفف دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر أولئك حبطت أعمالهم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 فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَقُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ ثِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب القفر على الإيمان. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبَاطِلُونَ قُل إِن كَانَ أَبَا أَبَاؤُكُمْ أوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وتجارة. وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى لها أحب إليكم من الله ورسوله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 أما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن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 ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون وقالت اليهود زين بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتقدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمتيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرقون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يوم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَانَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِن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 إنما نسيء زيادة في القف يضل به الذين كفروا.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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ تَقُولُوا إِنَّكُمْ مُهَاجِرُونَ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدنيا. دنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسرع تَبْدِيلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 إن في روح فافوا في قالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 تأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اؤذر لي ولا تفتني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 قل أنفقوا قَوْمًا أَوْ كَرِهَهَا الَّذِي يَتَقَبَّلُ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 نصف ولا ت إلا وهم كسال و لا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعد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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَوَلَوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ.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 الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 قد كفرتم بعد إيمانكم إن نغف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقفتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويختون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن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 فَرِحَ الْمُقَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً دِمَاءَ كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وإنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعودوا مع الخالفين ولا تطل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما هم فاتقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 تأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من تبيل والله غفور رحيم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 فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلقون لكم لترضوا عنهم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 لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.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 عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أستس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا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 التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيب القبار ولا ينالون من عدو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 ولا يقطعون واديا إلا قتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبه وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزل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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَجَادَتْهُم رِجْسٌ إِلَى رِجْسِهِم وَمَا تُوَعْهُمْ كَافِئُونَ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 من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يبقهون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 عليه توكل وهو رب العرش العظيم